ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاطِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَلَا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن, صدوكم أن, صدوكم عن أن تعتدوا وتعاونوا على تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ عَلَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقاً والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسقا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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لَعُمُّ وَالْأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُخْلِبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّ عَلَيْكُمْ و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 تأخذ أخذان اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتمهن إذا آتتمهن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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وَإِنْ كُنْتُمْ طَهُورًا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَأَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا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 وميثاقا وميثاقا الذي واثقكم به اذ كنتم سميعا واطاعنا واتقوا الله. إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدنوه وأقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم واتقوا الله اعدنوا خيرا لكم واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعفرا لهم نعفرا وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم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 وَدَعَتْنا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ ان تجري من تحت الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاصيا يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضع واضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطمع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح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 وقالت اليهود ان نحن ابناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خنقوا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 على فترة من الخروج أن تقولوا أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.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 يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن دخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن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 فَذَهَبَ أَنَا وَرَبُّكَ فَقَاتَلْنَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةَ قال فإنّها محرمة عليهم أربعين سنتيّة هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَلِيْأَ دَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ قربا بَقُرْبَانَ فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما تقتلون الله من المتقين لا يبصت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسيق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بئثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين من أجل ذلك كتبنا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوثوا من الأرض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 ولقُم عذابٌ أليمٌ يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وناهُو بخارجٍ منا ولقُم مقيم والسالق والسالقة فقطعوا أيديهما جزاء, جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز فكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 كن بها النبيون الذين أسهموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآف بالآف والآف بالآف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص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 فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا عليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا, ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شعبة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة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 فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَاؤُنَا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون فسوفت ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وَنَصِرُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِن احسب الله هم الغانبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اراوني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 قل هل أنبئكم بشرر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وجعل منهم القردة ملعنه من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك شر مكانه وأضل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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيت سما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يد الله مغلولا، قلت أيدهم ولعنوا بما قالوا، قلت أيدهم ولعنوا بما قالوا، بل يدهم بسوطته. بل يداهم بصوتان يوفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكخراء، وأنقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 يا أيها الرسول بلِرْ مَأْوزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قل يا أهل الكتاب نستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم ولا يزيدنكتم منهم ما أزل إليك من ربك طغيان وكفر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 وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبر الله أ فلا يتوبر الله ويستغفرنا والله غفور رحيم لا المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبل جرسل وأمه صديقة كنا يأكلان الطعام، ظر كيف نبين لهم الآيات؟ ثم ظر أن يأفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفع؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر وولا اللهمّ والسميع العليم إِنَّمَا أَحْسَنَ لَكَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ فِي الْأَرْضِ وَالْمُؤْمِنُونَ ولا تتبعوا اهواء الذين من قبلكم قل يا اهل الكتاب لا تضلوا في دينكم ولا تتبعوا قل يا اهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا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 كانوا لا يتناهون عن منكر فاعنوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قد تمت لهم أنفسهم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 لا تجد أن أشد الناس عداوة ل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة ل الذين آمنوا الذين قالوا إننا صارو ذلك بأن منهم وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من التم مما مما عرفوا من الحق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 فأتابهم الله بما قالوا جنات فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري ماء تحت كالأنهار تجري ماء تحت كالأنهار خالدين فيها وذلك جزاء, وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآيات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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم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 والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يريد الشيطان ليوقع إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فانما على رسولنا البلاغ المبين فاعلموا انما على رسولنا فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعمن الصالحات جناح فيما اطعموا اذا ما إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 تَعَلَى الله الكعبة الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِيَامًا لِلْنَاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْهَدِيَةُ وَالْقَنَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكَ لِنُؤْمِنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّمَا نُؤْمِنُ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ اعلموا ان الله شديد العقاب اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما عن الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أهل الألباب علكم، فاتقوا الله.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 وَإِنَّمَا تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَانَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٌّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا قَدْ سَأَلَ نَاقًا مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْلَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيْنَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان دواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن آت إن آت ضربة في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت فتحبسنهما من بعد الصلاة، تحبسنهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله إن اقتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كردا قرابا، ولا نكتم شهادة الله، إن أذا إلا من الآثمين.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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا دَاؤُوهُ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْآمِنُ وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْآمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْيَسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أن ينزل علينا أن ينزل علينا ما ائدة من السماء قالت اتقوا الله إنكم مؤمنين قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 مني منزلا عليكم فمن يتفر بعدكم فإنني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما قلت للناس تتخذوني وأمي إلى إلاهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يقول قلتم فقد علمت تعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.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 يا تعذبهم فإنهم عبادك يا تعذبهم فإنهم عبادك. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَئن مَاتَ وَفَيْتَنِي فَأَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ فلما وَاَتَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَيُعَذِّبُ ظُلْمًا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فولدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير